بين لاير نور Täytyykö Yeah. Mm -hmm. yeah No! <laughs> Na, niin, niin, niin, niin, You my We'll mm -hmm. Mm-mm. mm <laughs> Mmm. <laughs> ان ذا ان ام إن <تصفيق> نن Aiii <laughs> mm, -mm. Kiitos. اللهم صل وسلم الحمد نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لا إله إلا هو الحي القييم لا إله رب العالمين سيدك سيدك سيدك سيدك سيدك سيدك سيدك سيدك سيدك في فشوع الحضورة الى هذه سلاوة الحرآنية المباركة التي تلاها علينا القارئ الشيخ ابو العنين شاعر في مسجد السيدة في زينة رضي الله تعالى عنها القاهرة على